بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مغربون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لا هي قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السخر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أطراث أحلام بل افتراه بل هو شاع فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ضَالِمَةً وَأَشَمَّ بَعْدَهَا قَوْمٌ أَخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسَّ بَعْسَ لَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُوْدُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لغلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيد خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولنتخذ لهم إلا إن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 وَمَن يَعْتَدِ حُدُودَ اللَّهِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشَرُونَ لو كان في مالها تُلْلَهُ لَفَسَدَتْ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ أَمْ مَا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ أَمْ مَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ مَالِهَا قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مغربون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن 116. إنه لا إله إلا أنا فاعبدون 117. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 118. سبحانه بل عباد مكرمون 119. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يغلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن اعطوا وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني الههم من دونه فذلك ناجي جهنم كذلك ناجي الظالمين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 114. وما كانوا به يستهزئون 115. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن 116. بل هم عن ذكر ربهم مغربون 117. أم لهم آلهة لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل مترنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الغمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها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 يا ويلنا إن كنا ظالمين ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفابنا حاسبين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 قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتَلَّاهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْمَاتُ بَعْدَ أَنْتُ وَاللُّؤْمُ دَبِيرٌ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 فجعلناهم الأخسرين ونديناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين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 وَقُلْ مَا لَهُم حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَاذَفَ فِي الظُّلُمَاتِ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَن فَسُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وكذلك ننج المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَخْنَا لَهُ زَوْجَهِ إِن انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويَدعون نارًا غَبًا ورهبًا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجًا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للآلئ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 حتى إذا فتحت يأجود ومأجود وهم من كل حدب ينسلون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 وَأَغْدَرْنَا لَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُهَا الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغٌ لِقَوْمٍ عَبِيدٍ